وأنه يصح أن يتم الإنسان نسكه بدون أن يطوف بين الصفا والمروة فسددت عائشة رضي الله عنها هذا الخطأ في الفهم وقالت بئس ما قلت يا ابن أختي لو كان أو بئس ما قلت يا ابن أختي لقد سألنا عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل قوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة إلى آخره فبينت له سبب النزول وهو أنهم كانوا في الجاهلية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 وإن كان عجزه مؤقتا فإنه لا ينبو غيره بل ينتظر حتى يبرأ من هذا العجز كان يكون مرضا عارضا أو كسرا في قدمي أو نحو ذلك إنما الشأن التوكيل الذي يجب أن يبادر به هو في حق من لا برؤه أو كأن يكون كبيرا في السن وقدر ماليا بعد تقدمه في السن فإن عليه أن يبادر لأن الإنسان لا يمكن أن أن يعود شابا وكذلك أيضا الذي تليه عفانا الله وياكم بمرض لا يرجى برؤه عادة فإن عليه أن يوكل إذا كان قادرا إذا كان قادرا ماليا ومن أدر ومن أحق الناس بالحرص على أداء حجهم في الحقيقة هم الوالدان ولذلك بادرت هذه المرأة وفقها الله ووفق بادرت هذه المرأة وفق الله سبحانه وتعالى لأن تقوم بهذه لأن تقوم بهذه الفريضة وهذا الحديث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 لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم